بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك كألا يكونوا مؤمنين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 وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱثْقِلِ ٱلْقَوْمَ الظالمين قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقَ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل فاتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل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 قال لهم موسى ألقو ما أنتم القون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون إن لنا نحن الغالبين فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السح وتساجدين.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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنّا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرفمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذا ولك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم قال كلا إن مع ربي سيهدين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 الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكمه وألحقني بالصالحين وجعل لي لثان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ فَأَمَانُهُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ يوم لا يرفع ماله ولا بنون إلا من أتوى بقلبه سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. لأم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها أم والغاوون كبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تواه إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميد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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطستم بطستم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين هتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم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 فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُضَرٌّ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله وذكر الله كثيرا وتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُ